ان ا ش ئ ة الليل هي اشد و ط أ واقوم قيلا إ ن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه ت ب ت ي ل ا رب المشرق والمغرب لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين ا و ل ل ن ع م ة وماغلهم قليلا إ ن لدينا أ ن ك ا ل ا وجحيما وطعاما ذا غ ص مبينة عذابا أ ل ي م ا ي و م ترجف الأرض و ا ل ج ب ا ل و ك ا ن ت ا ل ج ب ا ل ك ث ي ب ا للعلوم الاسلاميه ا ك م ا أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون ر س و ل ا ف ع ن ى فرعون موسوعه النابلسي للعلوم ع الاسلاميه إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء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 النهار. علم أ ن لم تحصوه فتاب عليكم ف ق ر أ و ا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن علم أ ن س ي ك و ن منكم نرضى و آ خ ر و ن يضربون في ا ل أ ر ض يبتغون, يبتغون من فضل الله و آ خ ر و ن يقاتلون في سبيل الله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 ان الله غفور رحيم